بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين من ولما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتنعٍ عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب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 Teminin Allah ve Rasulü He ve tejahedin fi sabili Allahi b'amalikum ve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 ve akratı hibunha nesrum ve fethum kâlib ve نحن أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله fa amnat qaifaum bin bani israil ve kafarat qaifa fa ayyden aldin amanu ala